أمة الإسلام اعلموا رحمن الله وإياكم أننا في هذه الدنيا في دار ممر إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخر دار مستقر فالواجب عليك يا عبد الله أن تنظر في عملك وأن تتأهب لنقاء ربك سبحانه وتعالى يقول الله جل في علاه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فعما قليل عبد الله انت ستذهب كما قد ذهب الاولون السابقون الى القبور ثم الى ربك ترجع ايها المسلمون عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفوا وجوركم يوم القيامة فمن سهدح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور ويقول الله سبحانه وتعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ويقول جل في غناه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ويقول سبحانه وتعالى قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ويقول الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ثبت في مستدرك الحاكم من حديث اناس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها ترق القلب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 والجزاء على ما قدمتم من الاعمال فانكم يا عباد الله لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدا بل تجازون باعمالكم قال الله جل في عناه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر نعم امة الاسلام امام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 بالموت فقال يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك والخاسرون وانفقوا من ما رزقناكم من قبل ايات يحدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدقوا واكم من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله حدير لا تعملون والله خبير بما تعملون امه الاغلال ان الموت يا عباد الله اذا فاجأ الانسان وداهل الانسان يتمنى الرجوع الى هذه الدنيا لكي يعمل اعمالا صالحا لكي يقدم لاخرته ما به تبيض ما به تبيض الوجوه نعم امة الاسلام قال الله عز وجل حتى اذا جاء احدهم الموت. رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ان الموت يا عباد الله ان الموت يا عباد الله ياخذ الكبير والصغير والشريف والحقير. والغني والفقير يأخذ المالك والمملوك والملك والصغلوث ويسوي بينهم في القبور بعد عالي القصور. الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. ان الله عليم بذات الصدور. والفقر الله اياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين ولا عدوانا الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد عباد الله فبتثموا في سنني ابي داود من حديث البراء رضي الله عنه قال قال خرجنا يوما في جنازة رجل من الانصار فلما انتهينا الى القبر ولما يلحد بعد جلس عليه الصلاة والسلام وجلسنا من حوله كأنما على رؤوسنا الطير وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به العرض فرفع عليه الصلاة والسلام رأسه وهو يقول تعوذوا بالله من عذاب القبر تعوذوا بالله من عذاب القبر ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بظل وجوه كأنما وجوههم الشمس ومعهم كفر من اكفان الجنة وخناط من خناط الجنة فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ويقول ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج فتسير كما تسير القطرة من في السقاء اي بكل سهولة ويسر فيخرج معها. كعطي بنفحة مسكن وجدت على وجه الارض فاذا اخذها ملك الموت عليه السلام لم يدعوها ملائك الملائكة الكرام الذين يجلسون منهم الدل وصر في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك ملك وفي ذلك ملحنور فلا يمرون على ملائم من الملائكة الا وهم يقولون ما هذه الروح الطيبة فيقال هذا فلان ابن فلان هذا فلان ابن فلان بأحد اسمائه التي كان يحب ان يتسمى بها فاذا بلغ بها الى السماء الدنيا اشتفتخ لها فيفتح لها فيشيعه مع كل سماء مقربها وهكذا الى ان يبلغ بها الى السماء السابعة عند ذلك يقول الله عز وجل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 فيقولان الله وبماذا عرفت ذلك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فاخرشوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة فياتيه من روحها ومن طيبها ويوسع له في قبره مد البصر ثم يجيء ملك ثم يجيء اليه رجل حسن الثياب طيب الريح حسن الوجه. فيقول ابشر بالذي يسرت. فهذا يوبك الذي كنت توعد. فيقول من انت? فوجهك الوجه الحسن. فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول انا عملك الصالح. انا عملك الصالح. انظر يا عبد الله هذه الاعمال التي انت تعملها في هذه الدار من فواتم وعبادة من توحيد الله عز وجل من نفقات من طلب العلم من قراءة القرآن من بر الوالدين من الاحسان الى الناس الى غير تلك الاعمال التي تقربك الى الله عز وجل تتمثل لك في ذلك المكان بهذه الهيئة الطيبة نعم عباد الله عند ذلك يقول ربي اقم الساعة ربي اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي فما قال عليه الصلاة والسلام وان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واغبال من الاخرة نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه ومعهم المسوح وهو كساء ذو شعر فيجلسون منه مد البصر ثم يجيو اليه ملك الموت فيجلس عند راسي ويقول ايتها النفس الخبيفة اخرجي الى غضب من الله وسخط. قال فتخرج فتفرق في جسده فينتزعها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول قال قال فاذا خرجت لكم الروح من ذلكم الجسد يخرج معها كأنتني جيفتي جيفة وجدت على وجه الارض فاذا اخذها ملك الموت اخذ ولم يدعوها ايولئك الملائكة الذين يجسون منهم اندى البصر لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلكم الكفان في ذلكم نسوح قال فلا يمرون على ملائم من الملائكة الا وهم يقولون ما هذه الريح الخديثة فيقال هذا فلان ابن فلان باخبح اسمائه التي كان يسمى بها قال فإذا ما سعدوا بها الى السماء الدنيا استفتح لها فلا تفتحوا لا تفتحوا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطة يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين واعيدوه إلى جسده قال فتطرح روحه طرحاء فقال فتعاد رجو الى جسده فياتيه ملكان وجاءت بعض الروايات اسودان ازرقان فانهرانه بشدة فيقول اني من ربك فيقول ها ها لا ادري فيقول ان له ما دينك فيقول ها لا ادري فيقول اني ما هذا الرجل الذي بعثه فيكم فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون قولا فقلته قال فينادي مناد من السماء اكذب عبدي فاخرجه من النار وافتحوا له بابا الى النار قال فياتيه من حرها وصمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف اضراعه ثم ياتي إليه رجل كريه المنظر ممتن الريح كريه متسق الثياب فيقول ابشر بالذي يسوت فهذا يوضك الذي كنت توعد فيقول من عنه فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول انا عملك الخبيث. عند ذلك يقول ربي لا تقن الساعة ربنا لا تقن الساعة ايها المسلمون عباد الله كلنا صائرون الى الموت كلنا صائرون الى الموت فمن عاش و والفين فلا بد من يوم يسير الى القبر ولكن ماذا اعبدنا لما بعد الموت. ماذا اعددك يا عبد الله من الأعمال التي بها التي بها يحصل لك الخير العظيم في جنة الله سبحانه وتعالى وتنجو من نار تلظى لا يصلها الا الاشخاء فعلينا يا عباد الله بالمبادرة الى الاعمال الصالحة الى الاعمال الصالحة الا فاعلموا عباد الله ان من اجل الاعمال الصالحة ان يوفق المرء لطلب العلم الشرعي لطلب العلم الشرعي علم كتاب الله وسنة المصطفى بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وهو ايسر الطرق الى الجنان قال عليه الصلاة والسلام من فرك طريقا يلتمس فيه عما سهل الله له به طريقا الى الجنة كيف لا يا عبد الله وانت بالعلم تستطيع ان تميز بين الحلال والخرام تستطيع ان تميز بين التوحيد والشэр، فتعمل بالتوحيد وتبتعد عن الشر. تستطيع ان تميز بين السنة والبدعة، فتعمل بالسنة وتبتعد عن البدعة. بالعلم يا عبد الله تستطيع ان تميز بين الخير وبين الطاعة وبين بين المعصية وبين ليسة، فتعمل بطاعة الله وتبتعد عن معاصي الله. نعم يا عبد الله، فعلينا عباد الله. بالإقبال على ما ينفعنا أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وبأسماء وصفاته أن يوصقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذنا واصينا للبر والتقى اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداك أعداء الدين اللهم أمنا في أوطاننا وأصرح اللهم أئمتنا ولات أمورنا والحمد لله رب العالمين